بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قلنا ان مشكلة الطهارات الثلاث حلها الشيخ الخراساني صاحب الكفاية رحمة الله عليه بأنه الطهارات الثلاث مستحبة في نفسها وبقطع النظر عن الوجوب المقدم لها لأجل الصلاة فنحن نقصد هذا الاستحباب النفسي وعند إذن أي دور أي مشكله أي إشكال يرد في المقام هذا المستحب نفسي وقد جعل الوضوء بنيةي هذا الاستحباب النفسي مقدمة للصلاة هذا ما قاله الشيخ الاصفهاني الشيخ الخراساني رحمه الله وقد أوردنا عليه أو أورد أستاذنا عليه اشكالين وثبتهما وقد انتهينا من بحثهما. الآن يقول أستاذنا رحمه الله هناك إشكالات آخر، إشكالات أخرى وردت على صاحب الكفاية. يقول هو رحمه الله أستاذنا أن هذه الإشكالات غير واردة على صاحب الكفاية. فقط المسجل على صاحب الكفايه الاشكالان اللذان شرحناهما يقول اهم تلك الاشكالات هو هذا هو انه كيف يمكن نيه هذا الاستحباب النفسي ذلك لان الاستحباب النفسي خب كان لولا ان لي الاستحباب النفسي كان لكن حينما أردت الصلاة الى الوجوب الوجوب الغيري يجب علي أن أصلي بوضوء والاستخباب يندك في الوجوب فإذا اندك في الوجوب يستحيل محركيته لأن الوضوء صار واجبا الآن نعم كان مستحب نفسي لمن لا يريد أن يصلي أما الذي أراد الصلاة صار واجبا والاستحباب يندك في الوجوب هذا يقول أستمن هذا أهم ما أورد على صاحب الكفاية من غير الإشكالين اللذين سجلناهما عليه وهذا الإشكال قد يجاب عليه يقال أن هذا الإشكال غير وارد على صاحب الكفايه يجاب على هذا الاشكال بان الاستحباب النفسي لا يزول بذاته لا يزول بذاته بل يزول بحده ويندمج مع الوجوب وتتحصل منهما إرادة شديدة ممثله للوجوب والاستحباب معا فيمكن التقرب بهذا الاستحباب يقال صحيح الوضوء الآن صار واجب فالاستخباب بنفسه بحده ليس موجودا لان استخبابه اندك الاستخباب يندك في مقابل الوجود ولكن واقع الاستخباب ده حق الاستخباب موجود ولو وجودا اندكاكيا موجود يعني حكم شديد يشتمل على كلا الجانبين فهذا الاستحباب ولو منذكا موجود فانا اقصد هذا الاستحباب الذي هو منذكا موجود هذا جواب على الإشكال يقول أستاذنا لو بقينا نحن وهذا الجواب وهذا الدفاع عن صاحب الكفاية هذا الجواب قابل للنقاش لو لم نصعد أكثر وندفع الإشكال بشكل أقوى. لو كان هذا هو الجواب هذا الجواب قابل للنقاش وذلك لأن الاستخباب الذي اندمج تحت الوجوب فقد كونا بمجموعهما أمرا واحدا لو وجد أمرا الاستخبار فيما يندك في الوجوب يتكون أمر واحد فإذا تكون أمر واحد إذا وجب قصد هذا الأمر ولو ببعض مراتبه إذا وجب قصد هذا الأمر دخل في مسألة أخت قصد الأمر في متعلق ذلك الأمر وقد قالوا حققوا في محله الأصحاب أن أخت قصد الأمر في متعلق ذلك الأمر مستحيل فراجعنا مرة أخرى إلى الاستحالة بناء على هذا الذي حققوه المحققون من أنه ما ممكن قصد أخت الأمر في متعلق ذاك الامر بعد الانكلاخ لم يبق الا امر واحد واخذ قصد الامر في متعلق الامر مستحيل وعليه يقول استاذنا الجواب الصحيح نحن نؤمن ان هذا الاشكال ليس واردا على صاحب الكفاية والجواب الصحيح على هذا الإشكال هو أن نقول إن الوجوبة والاستحباب محفوظان بحدهما. هكذا نقول نقول الاستحباب محفوظ بحده ليس الاستحباب أندكة أصلاً. لو اندك في الوجوب خب يرد هذا الاشكال لكننا نقول أنه لم يندك في الوجوب باقي على حاله بحده متميز عن الوجوب المقدم الوجوب المقدم شيء وهذا الاصحبه والنفس شيء آخر وكل في محله موجود وذلك لأن متعلق هذا غير متعلق ذاك لم يتعلق بشيء واحد تعلق كل منهما بغير ما تعلق به الآخر متعلق الاستحباب ذات الوضوء الوضوء على الوضوء نور على نور متعلق الاستحباب ذات الوضوء ومتعلق الوجوب هو هذا الوضوء بقصد الاستحباب هذا الوضوء العبادي هذا هو الذي تعلق به الوجوب المقدم وأحد الأمرين غير الآخر وإذن فهذا الاستصحاب لا زال قائما بذاته وبحده متميزا عن الوجوب المقدمين الذي هو يتعلق بشيء آخر لم تع... لم يتعلق بذات الوضوء تعلق بالوضوء الاستصحابي بأن أنا أنوي الوضوء الاستصحابي حسبه مدعى صاحب الكفاية وبغض النظر عن الإشكالين الأصليين هذا هو الجواب الصحيح يقول أستاذنا الذي ينبغي أن يذكر في المقام ونحن هكذا نجيبه على هذا الإشكال فهذا الإشكال فهذا الإشكال غير وارد على صاحب الكفايه اما الشيخ النائيني رحمه الله فهم اراد ان يدافق الشيخ النائيني ايضا اراد ان يدافق عن صاحب الكفايه ويبطل هذا الاشكال هذا الإشكال يبطله لكن الشيخ النائم أبطل هذا الإشكال بلغة أخرى غير اللغة التي نحن بيناها اللغة التي نحن بيناها أن متعلق أحدهما أحدهما غير متعلق الآخر متعلق وجوب المقدمي شيء ومتعلق الاستخبار النفسي شيء آخر فكل منهما بحد به موجود لكن الشيخ النائمي ما بين بهذه اللغة بين بلغة أخرى وهي ما يلي قال الأمر قال الشيخ النائي رحمه الله الأمر الغير الوجوب تعلق للوضوء المقيد بقصد الأمر النفسي فهو في طوله بين الطولية بين هذا هذا الوجوب وذاك الاستفباط الوجوب موجود والإصحباب هم موجود ولا يندك أحدهما في الآخر كل بحده موجود لماذا لا يندك؟ لأن الوجوب الغيري أو الأمر الغيري الوجوبي تعلق بالوضوء المقيد بقصد الأمر النفسي وال. الامر والوجوب في طول الواجب الامر الوجوبي في طول هذا الامر الاستخبابي لأن الامر بشيء يكون في طول ذلك الشيء فما دام هناك اختلاف الرتبه بينهما وهذا في طول ذاك ينحفظان معاً هذا بحدّه وهذا كذا بحدّه هذا جواب الشيخ النايمي رحمه الله يقول استاذنا هذا الجواب ليس صحيحا فإن بعد أن فرضنا أن الوجوب للإستحباب متضادان نحن حللنا التضاد حل أبطلنا التضاد بنكتة أن متعلق هذا غير متعلق ذاك لكن بعد أن فرضنا أنهما متضادان الطولية لا يرفع التضاد يعني لا يمكن ان يوجد ضد غد احد ضدين بما انه صار هذا في طول ذاك اذن يجتمعان الضدان لا يجتمعان ولو فرغنا بينهما طولية فالصحيح هو الجواب الذي نحن اختارناه وإذن هذا الإشكال اصلا ليس واردا على صاحب الكفاية الاعتراء الإشكال الثاني من الإشكالات التي لا ترد على إذا دققنا رأينا انها أنه لا يرد على صاحب الكفاية الإشكال الثاني هذا أنه اصلا الإستحباء والنفسي ما متعلق بالوضوء من قال لكم نقول لصعب الكفاية من قال لك أن الإستحباء والنفسي متعلق بالوضوء حتى تقول إنه هذا الاستخباب النفسي واستريح من مشكلة الدور وما شابه ذلك من الإشفالات من قال لكم أن الاستخباب النفسي متعلق بالوضوء صح الوضوء على الوضوء نور على نور هذا يقصد أن الوضوء يخلق نوراً يخلق طهارة فالوضوء على الوضوء يكون نورا على نور المستحاب تلك الطهارة تلك التي تسمى بطهار أو تسمى بنور أو تسمى بنظافه أو ما شئت فعبر ليس نفس الوضوء ذاك وليد الوضوء متولد من الوضوء هذا فإذا كان الوضوء نفسه ليس مستحبا كيف تريد منا ان ننوي بوضوءنا استحباب الوضوء هذا إشكال من آخر. يقول أستاذنا رحمه الله أولا أن هذا على مبنى الآخند هذا الإشكال لا يرجع علي الآخند ليس مبنى هذا الآخند مبنى أن نفس الوضوء مستحب على الوضوء نور على نور يعني نفس الوضوء نفس هذه الأفعال مستحب الاستحباب منصب على نفس هذا فيقول تعال انوي هذا الاستحباب فعلى مبنى لا يرد هذا الاشفال ثانيا افرض نغير المبنى ونقول له تلك الطهارة المعنوية، تلك النظافه المعنوية، تلك النزاهة المعنوية ما أد ما شئت في تلك هي المستحب خب يأتي يستطيع أن يقول لك صاحب الكفاية يقول وتلك هي المقدمة. هم. ليست هذه الافعال ان قلنا ان الاستحباب منصب على نظافه الطهاره والتي هي مسببه عن الوضوء خبول مقدمه الصلاه هي تلك النظافه الطهاره ليس نفس الافعال هكذا يقول وإن فعل عنه الاشكال إذن هذا الإشكال الثاني أيضا ليس واردا على صاحب الكفاية والإشكال الثالث نؤجله إلى غد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته